Kulillâhumme mâ mâlkelkul kitul من تشاء بيديك الخير إن وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ Woman! I don't know. يوم تغير كل أحذركم الله نفسه والله رغفا بالعباد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عن Lili